صحة نفسيه ولا يريد وبين أن يفعله كاره الله وذلها في كاره له ولهذا لما لما أمر النبي عليه السلام رجل رجلا يسلم قال يا رسول الله الناس تكره ذلك قال أسلم وإن كان تكره ذلك فأمره أن يسلم ولو كانت كان الناس لم كان أدله لأنه إذا أسلم صح أدله فهناك فرق بين الذي يفروه كانوا سرع ولا يريده وبين الذي صاحوا ذاك يعمل به يعني صحيح ما من إنسان إذا بعض الأشياء تذكر عليه تذكر عليه لكن إيمانه إلى الله جل يلزمه في فعله والله ما ما أقول هذا ما أقول إلا إلا إذا أبغضه على أن أنهم قوينا أفعله شبع الناس من اقتناعا بك هذا سعيد وعد المستوى النرجل يقول اكره لاني شاقل علي نعم لكن يفعل غاضيا به في النقوص لو لا هذا ما حظ جهاد النسل الانسان جاهل مستوى وفارد مثلا بين الذي يقول انا والله اكره ان في احساني لكن لانه رسول امر به اقول سمع وضع افعله ان كنت كالا لذلك وبين الذي يكرهه كسار نعم فهذا معناه انه أفضل قال ان هي شرعنا والله تعالى هلا كان هلا كان جمع فك ولهغه اللغه العربيه القبائل مش راى ان احتضاره خطاب الشرع لافعال المكلفين عاقلا او سفيه او ولد فالمراد والمراد بقول المتعارض بالأفعال المكلفين لا تعلق بأعمالهم سواء كان قولاً أم فعلاً إيجاباً أم سلباً، فقرد لي ما تعلق بالإعتقاد فلا يشمل فهمه لهذا السلح. والمراد بقول المكلفين لا من شأنه من السكيل، ليس من, من الصغيرة والمنهم. والمراد بقولنا. من صلب الأمر والنفي سواء على سبيل الإنجام أو نفسيا. من صلب الأمر, الأمر والنفي سواء على سبيل الإنجام أو نفسيا. والمراد بقولنا أو تخير المباح. أو تخير المباح أو تخير المباح. أو تخير المباح والمراد بقولنا أو وضع الصحيح. أو وضع الصحيح. المباح. او وضع أو الصحيح او وضع الصحيح والتاكي ونحو إيمان ما وضعه الشارع من علامات ووصاة للنكون من الغاب <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحاب أجمعين ما هو الفقه السلاحا نعم لا نعم خليف خطأ بحضورة جميلة حسنا العلمية بجلة التصليلية طيب معرفة أكام إسرائية العملية بجلة التصليلية بجلة التصليلية طيب كلمة معرفة هل يراببها العلم حمد معرفة الأحكام هل يراببها العلم ما غيبت ما ما أحرز؟ ما أعرف أحكام هل المراد بها العلم يعني عن أعلى الأحكام أو تشمل العلم الظني؟ تشمل العلم الظني؟ ولهذا نقول لللفقير وإن كان لا يعرف أغل أشياء إلا غنم نقول إنه فقير. نعم. فوَرْثُ عِلْمٍ جليل القدر بالغ الْأَهْمِيَّةِ غدير الفائدة غدير الفائدة هذه كلمات ربما تقال لكل شيء كل من سمعنا نقول أن سنه إنه غدير فائدة وقال على هنيه وما أشبه ذلك لكن ما كل ما يدعا شيئا قبل الدعوة خلنا ننظر الآن فائدة التمكن من حصول قدرة يستيقظ بها سخاء الأحكام الشرعية ظلم أدل من أدل على أصول سنّية، وهذه فائدة عظيمة، يعني أنك إذا عرقت أو صلف، أنكنت أن تثبت الأحكام الشرعية من أدل نعم، فهو إذن عظيم الفائدة، لأنك تعرف مثلاً العام، والنظري مثلاً العلمي. قال الله تعالى وَأُولَاثُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُمَّ أَنْ حملهم من أين تعرف أن المرأة إذا وضعت بعد موت زوجها بدقائق نعم انتهى ردة وقت لا نسمع لكن إذا أخذنا من هذه العموم إذا كنت قد درست علم وصول أقول ظاهر الآية أُولَاثُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُمْ أَنْ حملهم أن المرأة لو أن لو ورعت بعد موت زوجها بدقائق انتهت عدتها. لنا قطعة لأن العموم يشمل جميع أفراده. هكذا رسم في صل فقط. طيب قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقط السماء العصف. فيما سقط السماء العصف. فإذا حصل إنسان من زرع خمسة أخوة. وجد فيها نصّة، ولا؟ لا؟ على هذا الحديث يا أخي. من أين عرف أنه إذا كان خمسة أصوات وجد فيها نصّة؟ من العموم، لأني درست في أصل فق أنما الموصولة تفيد في العموم، وهذا منه، وهذه وهذا, وهذا منه. لكن أقول درست أيضاً في أصل فق أن العام قد يخصّ، أن العام قد يخصّ. ورأيت حديثا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسط فتقة وبناء على ذلك فإن خمسة أصوات ليس لها ذكاء من أين عرف عرف لأن في دراستي في الفلسخ تبين لي أن العام يحمل على الخاء في خصلة الخاء إلى غير ذلك من الأمثلات الكثيرة فالإنسان إذا درك في أصول الفقه لا شك أنه يستفيد فائدة عظيمة وهي التنقل من استفرار الأحكام الشرعية من أدلتها على وجه سليم لا تنقل فيه نعم وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشابي محمد بن إبيس رحمه الله ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا به التعاليف المتنوعة ما بين منصول ومنظون ومختصر ومبسوط حتى حتى صار عندنا صادع صار فنا صار فنا حتى صار حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته ومن أحسن ما أولف به بل من أجمع ما أولف فيه مختصر التحرير للفتوح. هذا مختصر كلام صغير، لكنه بالحقيقة في الحقيقة أخلاص ما قاله الأصوليون في أصول الفقه. وهو مختصر. وينفع الإنسان يحفظه عن ظهر قلب. إلا أنه يحتاج إلى عالم يبين له للطالب فالذي يحفظه عن ظهر قلب يعرف في معناه فيكون أصوليا بالمعنى الحقيقي وهو مطبوع المختصر التحليل مطبوع وكذلك شرطه الحوثب بالمنير في شرح المخطفى التحليل موجود أيضا مطبوع طبعا في جامعة أم القرى لكن هذا من يعني آج ما رأي الاقتصاد هذا صغير يمكن يمكن يمكن أنه نصف ذلك المخطفى نعم المات مين؟ اسمه مختفى التحرير أينما التحرير وشرحه اسمه الكوكب المنير في شرح التحرير بالتحرير أما أحسن ما يكون هنا العبارات والثلاة والانسان ينبسط إلى قراءة فهو المستفى للغزالي المستفى للغزالي هذا مجلد كبير لكنه في الحقيقة يرتاح لإنسان هذه لأنه سهل الأسلوب ويجد في عرض الآراء ومناقشتها فهو كامن يعني أحسن ما قرأ فيه من جهات التبين والتوضيح والروضة التي تدرس في الجامعة هي مأخوذة منه في الواقع <تصفيق> على أن الم... على أن مصلي فرضا رحمة الله الموثق صار أحيانا يحدث على سينات التي توجد الإشكال والتحقيق بالعبارة. وإلا لو رجع... لو رجع فارمك الروضة بين المستفى العذالي وجدت أن الكلام هو الكلام لكن الموافق إمرأة تصرف في بعض الأحيان نعم ثم قال المعلق مهتَّف التحيل للفتوحي من, من من الحنابلة نعم والتحيل للمرجawi للمرجawi علي بن سلمان المرجawi صاحب كتاب الفصائل صحيح كثر أكثر نعم ال نعم ها لا لا الورقات على اسم الورقة مين الشيء مين الشيء هذا كتبه صنعة قال الاحكام جمع حكم وهو لغة القراء الاحكام جمع حكم وهو لغة القراء ومنه سمينا الحاكم بين الناس سميناه قاضيا والسلاحا نقتباه خطاب الشرع ما بمعنى الذي يعني هو الذي اقتباه خطاب الشرع فخطاب الشرع مقتضي والحكم مقتضى خطاب الشرع والمراد بخطاب الشرع كما سيأتي اقتبوا السنة المتعلق بأسئال المثلثين وقوله من طلب أو تخير أو وضع ديان اللماء في قوله ما اقتباه خطاب الشرع يعني أن خطاب الشرع تارف يقصد الطلب وتارف يقصد سخير وتارف أن يكون شيئا موضوعا للدلالة على شيء كالأسباب والسلود والموانئ هذا خطاب الشرع لو تأملته لوجدته لو ولاخذ هذه الثلاثة إما طلب أو تخيير أو وضع فما اقتضاه خطاب الشرع من أحد هذه الثلاثة يسمى حكما مثلا الأمر يقتضي الوضوء ما هو الحكم لا الوجوء الوضوء الواجب محكوم به الوضوء هو الحكم نعم ولهذا نقول حكم هذا الشيء واجب فالمحكوم به هو الذي وصف لانه واجب وأما الوضوء فهو الحكم طيب إذا قال لا تقربوا الزنا تحريم هذا قدر الشر هذا ما اقتره قدر الشر التحريم يرى قال مثلا افعل هذا او لا تفعل او اشئ لا فعل هذا سخيف هنا فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة لا يوجد غيره والمراد بقولنا المتعلق بافعالك الذين ما تعلق ب افس سواء كان قولا ام فعلا شيئا أم تركن والحقيقة لو قلنا بأعمال المكلفين لأن العمل هو الذي يشمل القول الفعل والفعل يؤتى به في مقابل القول بخلاف العمل العمل يطلق على القول والفعل والفعل مقابل القول فالحقيقة لو أننا عكسنا أولا المتعلق بأعمال المكلفين ما يتعلق بأعمالهم سواء كان قولاً أم فعلاً إجاداً أم ترفاً القول سما عمل ها سما عمل نفس الشيء يعني عمل اللسان الفعل سما عمل هنا وهو عمل جواز وقد يراد بالقول الفعل قد يراد بالقول الفعل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول يا دايس كان يعني هذا فقال جماه تالق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح انتبه لا يسمى حكما بهذا الاصطلاح وان باعتبار الشرع على سبيل العموم فانما يتعلق بالاعتقاد يسمى حكما ارايت انه هي انت تقول ان الله ينزل الى السماء الدنيا فنقوله فعل له، واعتقاد إياه حكم له حكم يجب أن أعتقد ذلك، لكن في استلاف القاء يخرجون الاعتقاد من هذا التعريف، والمراد بقولنا المكلفين مانشأنيهم التفهيم، وإن كانوا في نفس الوقت غير مكلفين لوجود المانع فشمل فيشمل الصغير والمجني. والصرون المدين يتعلق بيقالل حكم إلا فعلق حكم فإذا قلت هم هل هم مكلفين نقول هم مكلفون في الأصل لكن وجد مانا وهو الجنوب والسرع وإلا فإن نلسى عنهم أن نكلفوا أما البعيد والبقرة والشاق والشمار والهرة فهي غير مكلفة قل لا طيب فإن قلت يرد عليك أن موسى عليه الصلاة والسلام حذر الحجر حذر الحجر الذي هرب بثوبه وجعل ضربه وهل هو مكلف نعم. فنزل منزل منزلته طيب يعني يقول انه نزل منزل المكلف لانه فعل سين المكلف خرد بالثور فجعله يغربه وحينئذ تكون هذه المكلفة يعني مستثناء وإلا في الأصل منذ قال المكلفين الذين من شأنهم أن يكلفوا يدخل به بنوا آدم لا شك وهل يدخل فيهم الجن؟ نعم الجن مكلفون في الغنة لا شك ولهذا يحاسبون ويعاقبون ألم يأتكم من رسلا من رسل منكم يقصون عليكم آياتي ومنيرونكم لقاء يومكم هذا فهم مكلفون في الغنة ولذلك نرى بعض أهل العلم إذا جاء إليه بشخص مفروع فرعه ذلي جاعظه ويذكر بالله ويقول إن هذا ظل والله تعالى قد حرم الظل على إباده ومأس وذلك من الكلمات التي تدل على أنه إن كان عنده إيمان فسوف يخرج نعم حتى حتى الموصف ذكر مقدم المنطقية في الرأو راح المنطق لأن الحقيقة هو علم لذيذ علم لذيذ يعني يروض الفكر لكنه كما قصر لسام الجميع لا ينتفع به البلد ولا ينتفع به الذكي ولا لا لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البلد أظن أنه يبقى علينا في التعريف المراج بقولنا بقولنا أن ينطلب حجم ولا لا. الحكم سلاحاً ما اقتراه خطاب الشر المتعلق جاء المكلفين من طلب أو تخير أو وص قونا من طلب يدخل فيه الأمر والنهي الأمر طلب للخير والنهي طلب للشر سواء كان على سبيل الإزام أو الأفضلية، إن كان على سبيل الإزام فهو واجب في الأمر وحرام في النهي، وإن كان على وإن كان على الأفضلية فهو مندوب في الأمر ومفروض في النهي. فصار رأيكم كم؟ أربعة، أمر على وجه الإزام، أمر على وجه الأفضلية. نهي على وجه العدالة بالطرد، نهي على وجه الأخضالية، هذه أربعة والخامس قال المعلق والمراد في قولنا أو تخير المباح المباح لأن المباح مخيف فيه، إن شيء سفعل وإن شئت سخل تفعل، وهو مخيف فيه باعتبار ذاته. وقد يكون مطلوباً بإعتبار غيره وقد يكون من هي عن بإعتبار غيره أيضاً لكن المباح في حد ذاته مخير فيه قد يكون مطلوباً إذا أدى إلى مطلوب إما وجوباً أو استحباباً فردل ليس عنده ماء وعراد الصلاة ووجد الماء يباء في الأسواق فأصل الضيء مباح لكن في هذه الحالة إذا لم نتوصل إلى الوضوء إلا بالشراء صار الشراء واجب صار الشراء واجب, صار الشراء واجب طيب رجل ليس, ليس معه سواك وهو يريد أن يتوضى فوجد السواك في بعض السوق فالشراء حين عذن نسلح وأصل الشراء من بعض من بعض المباح لكن لما كان يوصل إلى إلى إلى أمر مطلوب صار مطلوبا إما ودوبا وإما استحذارا طيب السفر إلى بلاد من أجل أن يستبيح فيها ما حرم الله حرام وأصل السفر حلال إذا قولنا أو تخير نعم به المباح هذا باعتبار ايه اصل اصل مباح اما باعتبار النظر الى ما يفضي الى ذلك المباح فانه قد يكون مطلوبا فعله وقد يكون مطلوبا تركه نعم قال المجلس والمراد بقولنا او وضع ونا وضع ها او تخيير او وضع؟ المراجبين ما وضع علامة على شيء ما وضع علامة على شيء كالصحة والفساد مما وضع الشارع علامات او افاق للنفوذ والالغاء فمثلا فيه اشياء من الاحكام السرعية الشروط فيه اشياء شروط و اشياء موانع وأشياء أسباب وأشياء صحيحة وأشياء هافدة حين يشتقل فيها هي أحسن تكليفية ولا أحسن مضعية صحيح. قال الظليون هي أحسن مضعية أي أنها علامات وأوصاب وضع الشارع دالة على الإلغاء أو النفوف فالصحيح مثلا وصف الحكم. دالنا على إيه على الإلغة أم لا على النفوذ على النفوذ والفاسد وصل على الإلغة ولذلك الفاسد لا تترثب على إحسانه إطلاقاً لا تترثب على إحسانه رجل داء بعد مداء الجمعة الثانية وهو ممن تذمه الجمعة فس هذا البيت فاسد كذا كذا يلغى ولا ولا ينفز يلغى، فالفتاة جعلوا الشارع علامة على الإلغاء، طيب؟ أضحة، أضحة رجل ظاهر من رأسي، حكمه حكمه حرام، لكن هل هو خاطئ؟ لا، ما يصح طرح وفاة، لأنه نافذ، ما تحرمه؟ فهو نعم يزيد يترتب على المظاهر ها حكمه ولهذا نقول لا فقط الزوجه حتى تفعل ما امرك الله به حتى فعل ما امرك الله به طيب رجل ا حج حج وهو غير عاق مجنون يصح حجه لا ماذا تقول في حجه نقول هو ظاقل ظاقل فهو ملغى رجل جامع في حج قبل التحلل الأول فاسد حجه فهو الآن لاغي لكن يلزم بإتمامه حقوبة الله ثم يقضي من الآن القادم وهكذا. فعليه الشروط والمنا والموانئ والصحة والفساد الفساد هذه تسمى عند الاصولين احكام وضعية غير تكليفية نعم الاحكام الشرعية تنقسم الى قسمين تكليفية ووضعية فالتكليفية الخمسة الواجب والمندوب والمحرم والمقروح والمباح هذه يسمو يسميها العلماء الأحكام الشرعية التكليفية وبعضهم يطلق عليها الأحكام الخمسة فإذا قالك مثل إذا سمعت العلماء تجري فيها الأحكام الخمسة وش الأحكام الخمسة في هذا في هذا مر علينا في الفقه في باب النكاح وفي باب القناة أن النكاح تجري فيه الأحكام الخمسة وأن القرار تجري فيه الأحكام الخمسة. فلا يسع في نشر العلم أن هو أنها تجري فيها الأحكام الخمسة. البيئة تجري فيها الأحكام الخمسة. الوصية تجري فيها الأحكام الخمسة. يعني كل ما كان مباحاً كل ما كان مباحاً يمكن أن تجري في الأحكام الخمسة بحسب. ما يخفى لمن رحمه الله الواجب لغة الساقط واللازن الساقط واللازن ومن الشواهد على ذلك قوله تعالى هذا كرسم الله عليها خواصة فإذا وجبت نوبها فكل منها إذا وجبت يعني سقطت كيف سقطت لأن المحوول البعير عند الذبح أن تأتي يدها الوثرة وتأتيها من الجانب العيني وتنحرها وفي هذا الحال سوف تسقط على أي جبين على على أيها؟ لأن رجل الوثرة معقولة معقولة ما ما تثبت عليها هنا إذن ت تسقط على الجنب الأيصر إذا وجبت جنوبها أي سقطت الواجب ما أن أن تقول مثلا بر الوالدين واجب يعني لازم وقال رسول عليه الصلاة قال غسل جمعة واجب في هذا مشهورة لكن في الاصطلاح ما أمار به الشارع ما عمر به الشارع من الشارع؟ عدو رسول لأن الله يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله الشارع في الأفل أشكو الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصع به نوحا لكل جعلنا منكم شرعة ومن هاجئ لكن الرسول عليه الصلاة والسلام مضلل مضلل عن الله وشارع بعباد الله من يطع الرسول فقد أطع الله فقولوا مع مربي الشارع نعم ذكروا ال ال على وجه الإلزام على وجه الإلزام إلزام من؟ المكلف المأمور فصلواها في الخمس هذه واجبة الخمس ها صحيح وأركان إكمال الخمسة كله كلها من هذا القبيل. فخرت بقولنا ما أمر به الشارع، نعم المحرم والمقره والمباح، لأن هذه السلكه غير مأمور بها بل بل بالعكس بالنسبة للمحرم والمقره وأما بالنسبة للمباح فهو مخير. وينبغي أن نقول وخرت بقولنا الشارع أمر غير الشعر أو إلزام غير الشعر فهذا لتبواجب شرع فلو أمرت أخوف الذي هو أكبر منه أن تفعل شيئا لم يسمع على وجه الإلزام فلابد أن تفعل هذا الشيء فإن ذلك لتبواجب شرع لأن الآمر طيب ولو أمرت الأمير بشيء آه. كان واجب؟ آه. نعم، هذا واجب من الشر، لأننا أمرنا ودباة ولا في الأمور شيء وخرج بقولنا على وجه الزام المندوب، لأنه أمر به لا على وجه الزام. كم من اللي خرج الآن؟ أربعة ثقيل خانس الذي هو الواجب والواجب يُثَابُ فَاعِلُهُ امْتِثَالًا ويستحق الْعِقَابَ تَارِكُهُ بسبب العبارة يُثَابُ فَاعِلُهُ امْتِثَالًا فإن فعله لامتِثَالًا للأمر فلا تواب له لو أن إنسان فعل فعلا حكم ما فعله قال الناس له إنها لواجب عليه يثاب لا طيب يستحق العقاب شاركه ولم نقل ويعاقب لأنه من الجائز أن الله يعفو عنه المستحق العقاب قد يعاقب وقد لا يعاقب وما يوجد في عبادة بعض الأصوليين ويعاقب شاركه مرادهم يستحق العقاب يستحق العقاب على فرصه طيب السواب هل هو أكثر من سواب المنجوب نعم قال لو تعرف العزي القدس ما تقرب إلي أبي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه خلن تمنع الواجب ويسمى فرضا وفريغة وحتما ولازم ولازما يسمى فرضا فالفرض إذن والواجب مترابسا وخريرة كذلك. وقيل إن الفرد والخريرة ما ثبت بدليل قطعي. ما ثبت بدليل قطع. قطعي, قطعي السقوط وقطعي الدلاء. وأما ما ما نكتب إلى قطعي، فليس بخريرة. بل يقال واجد. نعم. طيب. أتكلم الإسلام الخمسة. خريرة. لأنها ثابتة بجميل قطع الكتاب والسنة وإجماء الناس فهي ثابت بجميل القبل طيب ولكن المشهور عند الحنابل رحمه الله أن الفرض والفريضة والواجب والحسن واللازم كل هذه معناها واحد نعم نعم, نعم لا لا ما, ما, ما نقول لأن الواء المساث عزا يكتب له أجب إذا كان من عادته أي حالة نعم لأن الله, لأن الله أخبر بالثواب وقال في العقاب إن الله لا يغفر أي استثبت ويغفر ما دون لا لك لمن يشع أحسنت هذه مثلا تحتاج إلى دليل وكنت أظن أن دليل هو واضح إذا قال قال الشيخ فزن منه يسحق الجواب لأن الله أخضر بجانب من جاء بالحسن فله عرف أمثاله لكن في العقاب قال إن الله لا يقر أي به وياخذ به ما دون ذلك لمن يشاء نعم نعم نعم نعم لا ما نفضل نعم نعم صحيح إينام التفليس معناه ليس هو المشق على النساء، مو معه المشق لا في الذي يتعلق في شيء سواء كان مباح أو واجب أو محرم أو على أن بعضهم قال إن المباح مكلف فيه الإنسان أن يعتقد إذا أحد، وهذا مع تفليس، لأن بعض المباحات يشق على بعض الناس أن يعتقد أنه مباح. تجهز بعض العوامل يعني كن أشيء مباح يرى من من أكبر الذنوب وين ين ينحرق ولا مكرهها أيضا. يقول هذا ما أمان هذا ماجود وهذا شاق وهذا ما نبيه هذا دين جديد وما أشبه ذلك. وتقول ذلك إذا انتفل ينتفل على إغمار فبعض العلماء يقول يقول نعم أجيب عن هذا بجوابنا الجواب الأول أن المراد بالكتف هنا أن المراد به الزلم الشر ولو كان شيئا مباحا وبعضهم أجاب قال إن المباح إن مكلف من أنسان فيه فيه نوع من التسليف وذلك باعتقاد ايش باعتقاد إباحتي وفي حالة الأسلية الإباحة هنا الفرد هنا من حيث السيورة سقط صارت المصدر وفريضها اسم المفروض فهي لدينا نفسه ها لا ظهر عدم فرقه صح نقول بلوغه المدعو المدعو ما في حدا تقدم قبلنا ان كان في قاله بوفاته المدعو فتقول نذبه بمعنى جاء، نعم، واستلاحا ما أمر به الشارع، من ما أمر به الشارع، لا على وثي الأذان كر دخل في قولنا ما أمر به الشارع الواجب لأن الشارع أمر بالواجب، ولكن لاحظ أن أمر الشارع بالواجب ليس أمه بالنبي. لأن أمره الواتب على أوكس وعلى لا الآزام وآتبه أيضا أكثر وهو أيضا أحب إلى الله كما قال الله تعالى في الحجز القسل ما فقط بإذن أبدي بشيء أحب إلي مما فردت عليه وإذا جخل في قول ما أمر بالشرع الواتب وخرج ب وخرج بقولنا لا على وجه الإنسان الواجب لأن الواجب على وجه الإنسان والمندوب ليس على وجه طيب وخرج بقولنا ما أمر به ما أمر به خرج به المحرم والمكروه والمباح أما المحرم والمكروه لأن الشارع نهى عنهما وأما المباح لأن المباح لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته نعم وسيأتي صلى الله عليه قال مثال الرواق ما هو الرواق السنن هذه ليست جوادلة ليست صلاة الضحى صح؟ طيب طواف القدوم لا لا على النشور وهو الصحيح طيب على صوم ست فيام من شوال بعد رمضان لا تسيبوا هذه والأمزلة كثيرة قال والمنجوب يتاب فاعلهم انتثالا ولا يعاقب شاركه انتبه يتاب فاعله انتثالا فإن فعله لم تفعل، لا لم يثب عليه. مثال ذلك رجل رقد سلة يوم الجمعة للتنض في فقر، لم تفعله من النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يثأر؟ لا يثأر، لا <تصفيق> لأنه ما فعله تفعلن. رجل أيضاً أنفق على أهله، فأماه وكسوه. ومسكنا و... و... لم تثال لأمر الله لكن بناء على أن هذا هو العرف يثاب إلا لا لا يثاب لأن الرسول قال لساعدني يا بيوقاف وعلم أنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله فيك من رأي و... و... ولا يعاقب تاركم ولا يعاقب تارقه، لا في الدنيا ولا في الآخرة. طيب، أما في الآخرة فظاهر، لأن الله تعالى لا يعاقب على أمر رخص لعباده فيه. قال إن فعلتموها سبتم وإن تركتموه ولا غضبكم به. لكن في الدنيا لا يعاقب أيضاً. فالسلطان لا يعذره على ترك هذا المستحب لأنه يقول ليس جواجه عليه فإن قلت ماذا تجيب عن قول الإيمان أحمد رحمه الله في من ترك الوتع إنه رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له سهادة فوصفه بأنه رجل سوء وقال لا ينبغي أن تقبل له سهادة فلتواب على ذلك من أحد وزهيه إما أن يقال إنه يؤخذ من هذا النص أن الوسر واجب في إختار روايتين عن أحمد لأن الواجب يعلم إما بالنص على وجوبه أو بالعقوبة على تركه. وكم يوصف شاركه بأنه رجل سوء وأنه لا ينبغى أن تطلق هذا العقوبة بلا شك فإما أن يقال إن هذا يدل على من إمام أحمد يرى وجوبه كما هو أحد القوين بل أحد الأقوات المسألة وإما أن يقال إن الإمام أحمد وصبه برجل الثوء ولا يلزم منه أن يعاقب وكذلك قال لا ولازم أن بغن تطلق ثابت على فرقه لأن من فرث الوترة مع تأكده وقلته، فهو دليل على تهاونه وعلى تهاونه ورغبته عن الخير، لا في الخير بل عن الخير كم الوتر؟ أقله رفع، رفع واحدة، ما تشتغل ربع ساعة؟ هل؟ لا، أنا أقول ما أكثر ربع ساعة. ما في شهر قرب ساعه فاقول لا ما في شهر قرب نعم او ربما اكثر من قوله 5 دقائق نعم في من 24 ساعة مع تاكد كيفك هذا الانسان هذا إلا رجل متهاون فكان من الله رحمه الله راى ان متهاونه لا يرتقى أن تقبل له ثاب وأنه رجل سوء لان هجر عبا عن الخير هذا الخير الذي الذي قال في الرسول أوفر فإن الله هوتر يحب الوكل طيب إذن قد نأخذ من هذا إذا قلنا بهذا الاحتمال الأفتاني قد نأخذ من هذا أن الإنسان قد يوضح ويلام على ترك المستحب في ما لا كان على ترك المستحب إذا كان هذا الترك يدل على زهده في الخير. ولغبت عنه. هنا قال و و ويسمى كنة ومسنونا ومستحبا ونفلا. يسمى عند من عند الوصوليين إذا قال هذا سنة يعني ليس بوادي. وكذلك مسنونا وكذلك مستحبا وكذلك نفلا. أضعت أسماء. أربع أسنانالأول خمسة المندوب خمسة أسنان مندوب سنة مسنون مستحب نفيس لكن السنة في لسان الشارع السنة في لسان الشارع أعم من المندوب إذا قد تطلق على الشيء الواجب على الشيء الواجب ومنه قبِل القول من عباد رضي الله عنهما حين قرأ الفاتحة وظهر بها في فلات الجناده قال يعلمون أنها سنة واجده ولا لا واجد لأنها لا فلا تعلم أن لقد أمة قرآن وكذلك قال أنف أنف سنة في إذا تزوج الذكر على السيد أن يقيم عندها سبعا أي سنة ها الواجب هذا بس بسنة بدلاً من الشارع أعظم من السنة في استخلاف الفقهاء لأن خشماً الواجب والمستحب كذلك المسنون والمستحب معناهما واحد عند عامة الفقهاء وقال بعض العلماء بل يفرق بينهما لأن المسنون ما ثبت بدليل والمستحب ما ثبث باجتهاد انتبه مسنون ما ثبث بدريم من السنة والمستحب ما ثبث باجتهاد ومن من ذهب إلى هذا الحجاوي صاحب مثل الذات الذي نقرأ